بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما ت ع د و ن لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء خرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أُقِتَت لأي يوم أ ُ ج ِ ل َ ت ليوم الفصل وما أ د ر ا كما يوم الفصل وإلهي و م ِ ذ ٍ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل ب ا ل م ج ر م ي ن و ي ل و يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعمل قادرون ويله يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء أو أمواتا وجعلنا فيها ر و ا س ي شامخات وَأَسْقَيْنَاكُم مَا أ َ ف ُ ر َ ا ت ت ا و َْ ل ُ يَوْمَئِذٍ ا ل ْ م ُ ك َ ذ ِ ب ِ ي ن َ ا ن ا طلقون إلى ما كنتم به تكذبون ا ن ا طلقون إلى ظل ذي ثلاث ش ع ب لا ظ ل ي ل ولا ي غ ن ي من اللهب إنها ترمي بشررك القصر كأنه جمالة صفر و ي ل ي و م ئ ذ ل ل م ك ذ ب ي ن هذا يوم لا ي ن ا ط ق و ن ولا يؤذن لهم فيعتذرون و ي ل ه ي يومئذ ل ل م ك ذ ب ي ن هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ف إ ن كان لكم ك ي د فكيدون ويلو يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلاله وعيون وفواكه م ما يشتهون كلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن ك ذ ل ك نجزي المحسنين و ي ل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويله يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون ويله يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون